ازاي عم تغرب انت يا يا ابو اهلك بعاد ابعاد تطلب حاجتك من اسد بغداد ايه يا ابو كذبهم البيت الأجواء آه آه يا يا آه آه آه آه إذا مرك سقوم لا حل وصوا وصوا يا رب والسد تب وشاك اللي نبوى الله <سؤال> يا اهل <سؤال> الارام اي يا ود خلاوالك سبا اي يزور الكاظم الانخا مخا اي يزور فطل بنخا مخا سيدي سيدي باب الحوائج سيدي بشر الحافذاك العلميه وفضلك يا يا كيامز سيدي وجاكن زمان حاف وصفني ثانيته وجاكن انسان حاف وتعنا لك مشي وتعرف قضيته أي تعنا مشي او تعرف قضيته بعدها ثار سجنك تحجي بالواق تم التسجيل في استوديو ومؤسسة جاسم الكعب الإسلامي بعدها ثار سجنك تحجي بالواق بسلاسل قيود تفك اي وبسلاسل قيود تشفك تبكي وياك ويا ظل صبر لامايا الا بحزن ينعك اذا مظلوم اذا مظلوم عمرك اطلب العون اي اي مظلم عمرك اطلب العام انخل قضى عمره ومات المسجوين ايش ما, ما تسمع ظلم بكل بقعة بالكوم ايش ما تسمع ظلم بكل بقعة بالكوم يعنا لغا ري انا المحتار انا المحتار بك وعايش بحيره سرك ما يتفشى يا يا يا صعب تفسيره يا أنا يا سحلفك انا ابو عبا يا صاحبك انا ابو عبا صاحب الغيره العراق العراق بعاستك يا حاميد ديره العراق بعاستك يا حاميد ديره سيدي سيدي بشر الحافظة كالعلميته زيدي بشر الحافي باك العلميات وفضل عليك يا موشن سنهديته زيدي وجايك جاك الزام ونحافظ ايي ظلي يا ظليات اايا اف بني اايا عن منهجك ما يوم والله ظنيات ظلي يا عن منهجك ما يوم والله ظنيات بفضلك على الزواج زيدي وفضلك على الزوار والله ضلي وفضلك على الزوار والله ضلي وفضلك على ولك على الزوار وليه وحدك من على الجزار ولدنيا ايات يا انا مشرف الجسر والكعمه اي اي الجسر والجان الصوتية والتوزيع على الفاضل بصوت الملة باسم اللام المنتاج والتقطيع الصوري عدنان الاهليتي التصوير الفني مشتاق بالكعبي